وَقَالُوا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حَجَرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِعِزْمِهِ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ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 إنهُ حَكمٌ عَم قدَ قَصِر الذيينَ قَتَلُوا أَلادَهُم سَفَهم بِغَيرِعِلمِ وَحَرََّمُ وَحَرَّمُ مَا رَزَقَهُم اللهَّهُ فْتِرَ أَن علىى اللهَّ قد ظَلّ وَمَا كانَوا محُتَدين وَهُوَّذ آ شَأجَّّاتِ مَعْروشاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتِ وََّقْلَ وَزَّرَّع مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وََّقْلَ وَزَّرَّى مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّيتُونَ وَُّم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 إنه لكم عدو مبين